اخرجي برا المغاره واسكني جرح المخيم لسه اطفال الحجاره قدرت تحميكي يا مغيم اخرجي برا المغاره بقول جرح المخيم لسه اطفال الحجاره هقدر تحميكي يا مريم ما تخفيش من نار جنين ولا نبلس اورم الله اي ارض تقول امين امين لو محمد فيها صلى لسه فيها الروح بتفدي مش هتهدى غير بمهدي ولا في حقي ردي هم دول اول بشاره اخرجي بر المغاره اخرجي بر المغارة جرحي المخيم لسه أطفال الحجارة قدرت أحميك يا مريم يا بتول العفو فدمي مهر فوق أرض الزتون لمي مسك الجنة لمي لمي مش شوارع السجون اليتيم رافد ينام جو أحضان السلام أو تكون برد وسلام قبل ما تقول الحجارة اخرجي برا المغارة اخرجي برا المغارة واسكني جرح المخيم لسه اطفال الحجاره أدرت تحميكي يا مريم